كل إنسان يتساءل كيف لقاء رمضان وما هي الطريقة المثلى لبلوغ أفضل المراتب في رمضان أول ما يوصى به المؤمن قبل دخول رمضان أن تكون عنده همة صادقة وعزيمة صادقة بينه وبين الله عز وجل يعاهد الله في قلبه على أنه إذا جاءت أيام رمضان وليالي أن يتخذها وسيلة لمحبة الله وطريقا إلى رحمة الله وسببا في الوصول إلى مغفرة الله العزيمة هي أساس كل خير ومنبع كل فضل أول ما يوصى الإنسان أن تكون عنده عزيمة على الرشد وأن يعقد العزم على اتخاذ هذا الشهر وسيلة لمحبة الله وطاعة الله أما الأمر الثاني فالصيام صيامان صيام كامل وصيام ناقص فالصيام الكامل حفظ الإنسان لنفسه وجوارحه عن شهوة الطعام والبطن والفرج وكذلك أيضا حفظ الجوارح عن حدود الله ومحارم الله فمن كان صائما لله حقا صامت جوارحه عن حدود الله ومحارم الله صام لسانه عن الغيبة وصام لسانه عن نميمة وصان لسانه عما لا يرضي الله من السب والشتم. كل ذلك لكي يذكر نفسه بأنه في عبودية في الله وفي عبادة الله عز وجل كثير مننا يعلم أن الصائم لا ينبغي له أن يتحدث في الأمور التي لا ينبغي الحديث فيها ولكن قليل من يلتزم بذلك وقليل منا من يحفظ نفسه عند الغضب عن إصابة حدود الله عز وجل فالمهم أن الإنسان يبتعد قدر استطاعته في صيامه عن إصابة حدود الله عز وجل وأن يستشعر في كل لحظة من لحظاته أنه صائم لله عز وجل أما الوصية الثالثة فالصيام مدرسة تذكر بطاعة الله عز وجل أولا إذا أصاب الإنسان الضمأ وأصابه الجوع والعطش تذكر أمورا تعينه على طاعة الله ومرضاة الله أول هذه الأمور أنه إذا أصيب بالصيام إذا أنه إذا ضميء أو عطشة تذكر بالضميء نعمة الله عز وجل عليه بالعافية وأما الأمر الرابع الذي يذكر به الصيام فأمر عظيم ما تذكره إنسان إلا أعانه الله على خير الدنيا والآخرة هذا الأمر الذي يحتاجه المؤمن دائما والذي قد تلهيه عنه مشاغل الدنيا وقد تنسيه إياه فتن الدنيا ألا وهو الآخر فإن الإنسان إذا ضمئ وإذا جاع وعطش تذكر ضمأ يوم الدين وتذكر الناس وهم حفاة عرات غرلا كيوم ولدتهم أمهاتهم لا ساقي لهم إلا الله ولا, مجي ولا, ولا مزيل لذلك الضمأ في ذلك اليوم إلا الله عز وجل فذلك أدعى أن يتذكر أخراه وأدعى أن يحسن العمل في أولاه هذه من الأمور التي يستفيدها المؤمن من صيامه لله عز وجل وفي شهر رمضان ثمرات أخرى يجنيها المؤمن منها قيام الليل وله حلاوة على المؤمن وطلاوة في قلب المؤمن لأن قيام الليل هو شأن الصالحين وداب عباد الله المتقين فقيام الليل في رمضان يعين الإنسان على قيام الليل في غير رمضان وإنها لمن أشرف الساعات حينما يتشرف الإنسان بسماع كلام الله في بيوت الله مع عباد الله فيأنس بالأخيار ويأنس بالصالحين وترى تلك المجالس طيبة مباركة تجتمع فيها قلوب المؤمنين وتتعالف فيها على طاعة رب العالمين في عبادة الليل وقيام الليل فعبادة الليل من أشرف العبادات ومن أحبها إلى الله تبارك وتعالى لا يحافظ عليها إلا مؤمن ولا يحرص على المحافظة عليها إلا من يرجو رحمة الله عز وجل ورضوان الله كذلك من الأمور التي يستفيدها المؤمنون من شهر رمضان تحقيق الأخوة في الدين فإن الإنسان يرى إخوانه خاصة عند ساعة الإفطار يرى ذلك المعلم البارز الذي يدل على أخوة الدين وعلى تآلف عباد الله المؤمنين ولذلك من أعظم الساعات ومن أجلها عضة في قلوب المؤمنين ساعة الإفطار حينما ترى المؤمنين قد التسقط أكتاف بعضهم إلى جوار بعض وقد تآلفوا جميعا ينتظرون ساعة واحدة ولحظة واحدة لكي يصيبون ما رزقهم الله عز وجل من طعام وشراب ليس المهم أن يصيبوا ذلك الطعام والشراب ولكن المهم أن يحس المؤمن أن له إخوانا في الدين فأخوة الدين تبرز في رمضان وترى فيه عطف الغني على الفقير والجليل على الحقير وكذلك ترى فيه التداء التآلف والتراحم والتواصل بين عباد الله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا شهر رمضان وأن يوجب لنا فيه العفو والغفران وأن يتغمد موت المسلمين برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه